وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى والبصير وَلَا النور وَلَا மே ஸ்டில் எல்ல وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْمَوْتَى إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق يبشرا ونذيرا وان من امتي الا خائن وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَذْ ذَٰلِكَ لَكَانَ بِالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله لوانها ومن الجبال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي وِدَّ وَانْتِمَاءً بِإِنْفِاقِهِ وَمَن يَشْتَرِي أَمْنَاً بِغَيْرِهِ فَأُولَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا إن شاء الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفور إن الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا நல்ல لا تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور கூ <Gã aims>